مثل ما منعرف إنه المهنة ضرورية لتحقيق الاستقلالية المادية وحتى المعنوية، لكن لما الشغف يكون موجود إلى جانب الحرفيه رح يكون الإنجاز متقن وبأحلى صورة جمالية. واليوم مستمعينا رح نتعرف سوا ببرنامج سر مخبى على تجربة مميزة بصناعة الصدفيات على اختلاف اشكالها وبسرني رحب اليوم بالسيدة نسرين ابراهيم أهلا وسهلا فيك ويسعد اوقاتك يسعد صباحك على سالفة. مدام نسرين عملك بالصدفيات ما كان مخطط إلو من قبلك لكن قدرتي تعملي بصمة مميزة بهالمجال خبرينا كيف بدأت الحكاية بدأت الحكاية أنا تزوجت وجيت على العائلة بتشتغل هذه الشغلة يعني مصدر رزق إلي فأنا مو كتير أنه بحب الصدفي كثير إليه هواي يعني بتمنى أنه تفرج على منظره ألوانه بتلفتني هذا <تصفيق> الحكي قبل الشغل بس لما أجيت أنه طلع شغلين صعب صعب كتير يعني بده وقت بده يكون في برأس الإنسان الرسم اللي بده يحطه عشتغله فأنا حاولت أول شيء أنه أتعلم أنه كيف عم يصفوا صعب الشغل بس الرسم بالي أنا مثلا قطعة هيك قلت تلفتني مثلا صدفة أنه حلو منظرها بتطلع معي هيك راح تجرب فصرت مرة, مره وراء مرة تعلمت واشتغلت منيح يعني بعدين بس أنه ما تأخذيني ما, ما فيك تقلدي ما حدا فيه قلد حدا كل واحد بيحط روحه بالقطعه صحيح أنه أنا بجي بدي أعمل مثلا هالقطع الصدف بدي أعملها صندوق شكل على شكل صندوق <تصفيق> مش مستحيل بدك تعملي اضافه انتي حطي بصمتك اضافتك انتي ان هيك ما تطلع, تطلع معي أحلى بحط انا أه. بيطلع معي بس الصف الصدف والرسم اللي بالك انت وبطاط اجبارك بدها تكون روحك فيها موجودة يعني شيء من شيء من خيالك انت بده على الخطأ. ما رح فيك تقلدي حدا م -م. كل إنسان بيحط بصمته على القطع اللي يشتغل يعني مثل ما أي حدا فينا بيروع على البحر بيشتهي يمسك الصدف يعني نحنا أنا بحكي عن نفسي لكن بفتكر كثار هنون مثلي لأنه بشوف هذا الشيء لما بروح على البحر كله لما يروح على البحر بيركض على الشط بيركض على الصدف هذا الصدف الجميل اللي طلعوا البحر من جواته لبر على الشط ومنجمع صدف ومناخد ومنجمع ولكن ما منشتغل أه. آه فحلو كتير أن تشتغلي مع هالالقطع الجميلة والمميزة والطبيعية طيب خبرينا يعني مثل ما ذكرتي دخلتي على عائلة بتشتغل كمصدر رزق إلى م. الصدفيات وبدأت بها العمل وتعلمتي ولاحقا أتقنتي. خلينا نحكي عن مراحل تعلمك. مين أول حدا علمي؟ كيف صبر عليك؟ قديش أخذ معك وقت لتعلمتي؟ زوجي أنا بعد الزوج أنه أقعد معه مشان هو يعني يشتغل. فأنه كله هيك مثلا هاي صعبة. كيف هاي بتصفها؟ ما بتخاف تنحرق هم <تصفيق> سيليكون سيليكون الصدف جنب بعضه او في غيره في رمل وفي كذا شغل يعني بتشتغل معها فنقلب بديك بعلمك اذا حاب تتعلمي قلت له اي كتير حلو يعني انه حلو الشغل يعني واحد بنبسط لما بينجز القطعه بلاقيه شيء كبير انو انا تعبت عليه وطلعت بالاخر بالنهاية شيء حلو مرتب <تصفيق> فانه قال خلاص بعلميك صار يعلمني انه يوم ورا يوم, يوم بس انه بس التقنية بس ما تبقى انه انت بدك تكوني بتعرفي انه او في براسك شيء فني انه تقدري ترسمي الرسم براسك وبعدين بتطبقيه على قدامك ايه بس انه انه شيء الاسلوب او الطريقة اللي بدك تلزق فيها الصداف او ترتبي جنب بعضه ايه هي الطريقة علمني طول باله شوي عذبته بس بالاخير جاب نتيجه حلو كتير انه رحنا مثل ما ذكرتي بيتعذب الواحد لكن بيقول انه ما له شيء لو كل وقت طويل لكن المهم أوصل بالنهاية وقدر حقق إنجاز يعني 15 سنة من العمل بهالمجال والبداية دائما بتكون متواضعة أصلاً بأي مجال بعد قديش من بدايتك بالعمل انطلقتي لوحدك وعملتي شيء خاص فيك فيك تقولي أول 4-5 سنين أنه أنا عم اشتغل بس ما ما عرضت شيء من شغلي ما معرضت بعدين شجعوني أنه ليش إنو زوجي أنه سجلي أنت بالحرفيين وبالحرفيين بيصير في مجالات انك ت... اللي عم تشتغلي تعرضي <تصفيق> انه في له مجال غير انه اما هن كانوا اعتمادين على السياح والبرة المحافظه <تصفيق> فانا رحت سجلت بالحرفيين وطبعا صرت كل معرض للتراث <تصفيق> شو هتاكل تسجيل يعني من, من ميزات هلا انا حرفيه انه بس انه اي حدا بده يسال عن صدف فورا انه في حرفيه معنا كذا شغله مميزه هيك بس انه انا حرفيه تعب على اتحاد طرطوس طبعا اكيد اي شيء انه ثبتي وجودك انه انا ما راح انه ماني عم اشتغل لحالي في حدا وراي بيعرف انه انا تعب على اتحاد حرفيين جهه معينه يعني طبعا هذا الشيء بيثبت وجودك يثبت شغلك انه صار اي حدا بيسأل بيدلوا عليك انه في حرفيه فلانه عم تشتغل كذا حلو كثير هيك يعني انه استفدت اكيد يا ام معارض والحرفيين زملائي بجننوا ما في احلى كانت تف في كثير المعارض بتنبسط بشو لكن حرفيين كانوا بغير مجال يعني يمكن كل وحده لوحدك يا سيده في لا هلا في حرفي ما بعرف اذا هدول مش بتحكي بمجال الصدف <تصفيق> مجال الصدف في كذا حرفي <تصفيق> لكن كسيده اليوم ومشاركتك بالمعارض عم بتكوني لوحدك حاليا أه؟ حلو كثير راح نتابع معك كل الحديث بعد الفاصل <تصفيق> عمري غنينا. عمري غنينا. ونحن كمان منقول يا بحر شو بحكي لك يعني هذا البحر الحلو الغالي على قلبنا ما في حدا ما بيحب البحر اليوم كمان مدام نسرين أكيد في علاقة تجمعي بالبحر رح نحكي يا لاحقا لكن قبل خلينا نحكي اليوم وقبل ما نحكي أيضا عن آلية العمل من وين بتأمني مواد؟ هلا بدايتنا نحنا كنا في عنا أنه زوجي وكنا نجيب البحر الصدف نحنا اللم بس كان شغلنا الساعة صغير يعني مم. على قدنا يعني ما كان حدا يجيبلكم لكم تروحوا تأمنوا نطار تروحوا تنقوا مثلا معنا ناس يكون أنه جيران نقوا حدا كم شبهك يتسلوا مم. لهم شوي كان أول شيء بدايات مم. بعدين لما صرنا نشتغل وكتار صار بدنا أكتر فما في في ناس شغلتها تلم عن البحر الصدف وتجيب لكم فانحنا في صدف انه ما عبدو شي غير غسيل هذا بنغسله بالبيت طبعا كان كله انحنا بيدنا <تصفيق> لكن ذكرتي انه يعني كنتوا كبداي ولو باعتبار كان الشغل اقل ككمية او على نطاق اضيق كنتوا انتو تجيبوا هيدا للصدف هون يمكن في متعة خاصة يعني صحيح هذا <تصفيق> بيجيب لي المواد لكن لما انا بروح نقي انتو يمكن كنتوا تنقوا خيارات اللي بيلهف قلبكن الى لكن اللي عم بيجيب لكم راح يجيب لكم كل انواع كل للصدف أنا. صداف طبعاً كيف كيف كنتي لما كنتي تروحي تنق السداف فعلاً البحر؟ بت أنت لحاله هي لحاله القطعة بتجذبك لونها ناديه <تصفيق> شكله أنه بتحسي ألوان ال ألوان صداف كتير حلوة يعني مميز يعني هذه أو المريحة للنفس <تصفيق> لمزر <للنظر>. إعجذ <تصفيق> فأجبالي هي الخطة لحالة بتعايت لك أنه أنا تعاخديني أنا هون يعني <تصفيق> الحالة بتجذبك أنه هاي بدي من هاي بدي من هاي أنه أنت بتشوفي هاي بتزبط معي بهالمحالة هاي بتزبط معي الألوان الحالة بت... بتخليك <تصفيق> لكن وقتها رغم هيك ما كل الأفكار بتكون حاضرة بزهني كأشكال لك تشتغلية بتقولي رح أخذ لأنها حلوية وبشتغلها بشكل عام أنا هي ممكن تهال. مثل هالنوع من الصدف هذا ممكن يطلع معي شغلات كتير حلوية فيه <تصفيق> هيك <تصفيق> <تصفيق> لما صاروا هنين لما صرنا نشتري بقى احنا ما بقى فينا لما عندنا ان الوقت يعني يا بدنا نشتري نحن صرنا نزور لنوصي الناس في عندك قطعه اسمها المحار هي بدها تعب كتير أي ما بعرف إذا تعرف أكيد ما في حدا ما بيعرفها. في بقى أنا حبة <تصفيق> <تصفيق> بس معنا. معنا. لولو. بسمو عنا. لولو معلش. هلأ يمكن معنا لأنه إحنا ما منا نتزره يعني السياديين أو اللي بيجيبوا ولا؟ ال... هالقصص هي إن كان حب الفضول أو حب الاقتناء أو رغبة بالامتلاك اللي هي ما بينطروا حتى تنضج لحتى تصير حبة لولو. هذا السبب لأنه بالنهاية المحرة نفسها بكل البحار وين ما رحنا لكن هذا الفرق. نحن بذنق طفأ قبل أوانة. صح. بس أنا ونقلك هاي بدها أشغل بتتعب لما منجيبها بدنا نسلقها أول شيء. شاين نموت الحيوان بعد ما بدنا نفتحها ننظف الحيوان طب ما في طريقة ونشفها. غير السلق أنه نحن نقدر لا. نفتحها بطريقة ونشمسها لا أبدا طب خبرينا. كيف تصير الأسطل على الغلي على الماء الغلياني فبيفتح المحارة عن بعضه أها إذن الماء المغلي بيساعد على فتح المحارة ايوان بتفتح المحارة بنشير الحيوان نحن منقلبه من ومننظفها ومن نظفها تنشف ها بقى نشتغل عليها. طب قبل ما تشتغلي عليها يعني نحنا كفيل الماء المغلي تروح يعني في ريحة لأشنيات. لا ريحة كتير بشعة كأني. هاي هيدنا نقول في مراحل تروح أيضا هلا لا لا هي بكف إنه الغلي بعد الغلي وتنطفى الحيوان منه إن شاء الله تتشمس <تصفيق> وتنشف يعني غسيله بس بتنظف فيه. اذا أشعة الشمس كمعقم للكون ما ما في فيها أبدا أي ريحه قد المد اللي بتاخذ معك ما في يعني شغله يومين انه تنشف بس من المي ما عرف فيها ريحه طازه يعني هيك بقى بتجيكي انت في ناس في نحن كل واحد بقى بيشتغل على طريقته هلا انا عارف مين بيرسم مين رسم افتحها حتى لو إنها طبقتين. آه. في أحيان خليها طبيعتها. في ناس هيك بترغب لها مثلاً <تصفيق> نفتي طبيعي ما بدي شيء. أيوان سكره. أي طبيعي ما بدي فيها <تصفيق> أي شيء. هلا أنا بقول من خليك في منا بتركها إنه خلص هيك هيك طبيعي في من الناس بتحب ترسم عليها. في ناس بتحبها مثلاً. في فيني بعملين أنا مثل الصندوق. لين قفل بحط لين قفل. كيف بتقدر يتحط قفل؟ هي القفل جاهز بس أنا بركبه عليها بالزوك. إيه وبحط مثلاً ممكن حط. أي قرآنية ممكن اسم ممكن أي شيء حال طلب أي حدا يعني حسب بحب. الطلب أي شو بيحبوا أني أشتغلي بعمليني ها ممكن ارسم عليها حرف ممكن في ناس اتاخذ انا رفيقتي تكتير كتير بحبها يوم خطبت حطيت محبس اقلب كنت عنك توصيبه حلو <تصفيق> هاي فكرة جديدة اليوم لكل اللي <تصفيق> عم يفكروا يقدموا على زواج يجيبوا المحابس شب بالتحديد يعني <تصفيق> اليوم في صورة بزهن اي صبية عشقاني انه حبيبة لازم يجي <تصفيق> ي... يقعد على الارض <تصفيق> ويمسك هايدي العلبة <الفكرة تصفيق> يفتحها ويقدم للمحبس له <تصفيق> <ويقل> لها تتجوزيني <تصفيق> نفس القصة بس بتصير حارة <تصفيق> حالو <تصفيق> كتير فانا فنقول لك انه هذه الشغلة صعبة شوي بيجينا بقى الشغل اللي بدنا نبلش بدي حكي لك كيف نلبس منلبس احنا وكيف نشتغل حابين نتعرف معك على قلية العمل آه نحن مثلا عندك اذا انا بدي اشتغل شغل عندي قوالب بلاستيك اذا بدي اشتغل مثلا مغارة مثلا عروس وعريس يعني شكل شكل صدف قوالب بصغف الصدفي وبالسيليكون طبعا منستخدم فرد السيليكون بس ينشاف ورجع بطبقنا على بعضه يمحط بقلبين أي شكل أنا بدي يعني مثلا ورد يبوكي ورد عروس وعريس وحط المنزل طب العروس والعريس شو هنو بيكون مجبسامات هدو الجبسام يعني إذن بيدخل مع صدف عناصر أخرى مو صدف على الحلاء بيدخل هلا أنا الصندوق بعمله كيف كما بيجيك على الصندوق أنا خشب هو أها. قالب خشب عند النجار فصلنا كله قوالب خشب علبة محاري مثلا على شكل صندوق بس أنا عليني التلبيس من بره بلبسها أنا بقى صدف على زوائك أيوة كمان ممكن البدية. يكون في طلب ومن الداخل من الداخل مخمل ملبسها مش عمتجر رحشير خشب إجباري بدو تلبيس أو في مني ما بلبسين دهان لون غري تمام فأنه في كتير شغلات تدخل فيها بس بيجيكي بقى الصعوبة وين أنه صعب كتير شغلة أنه كل قطعة مثلا أنتها هالعل صندوق في زوجة بتلابسي أو شي بتغري نه. بعدين منصف الصدع بالشكل اللي إحنا بدنا يعني مثلاً وردة مثلاً عصفور أي شيء براسك أنت بيت بتحطيه عليه وبدك تنطري لها ينشف بترجع بتخليبيه على الوش التاني كل وجه بوجه يعني كذا يعني في مراحل ما بنقدر بجلسة واحدة نخلق الأطعام يأكل معي وقت كتير إن أنا الصندوق لحاله بده إذا بدي أشتغله لحاله بده ثلاث ساعات أو 4 ساعات لحاله بالساعات مو بالأيام مقدور علي صندوق ما تأعزيني نحن بدنا نشتغل كتير أكيد كميات <تصفيق> <تصفيق> طب يعني خلينا كمان نحكي بجانب آخر الإكسسوارات نحن مشهورة ترتوس بالصدفيات وهذا يعني وين ما رحنا الشي المميز الصدفيات <تصفيق> بأشكالها بتصميماتها المختلفة وحتى صدفيات اللي على حالها الأشكال الأخرى اللي اشتغلت فيها في عندك الأكسسوار هلا نحن أي حدا بده يجي كعطر توص بده يأخذ شيء دي أو شيء بيأول شيء أول شيء شي بيخطر بباله ممكن إنه الأكسسوار مثلا قطعة أكسسوار طوق مثلا إسواره. بس هذا لصبايا مو للشباب. الشباب, الشباب في إن برتقليها كتير حلوين عمي عم أومي بني إذا ممكن ما صورتلك بتوقعني مصورت بس كتير حلو زلحفة انت تخيل انه زلحفة من قطعة صدر صغيرة بدك تصفين حبة حبة بتنقي قطعة مثلا بتحسي انه هي جسم زلحفة بعدين اربع حبات صغار اجريه في جايبت لأكسسوارات انه مثل النظارات الصغيرة بدش تاخد يعني هاي تاخد وازم بدك تدقيق لحتى تقدريك تعمليها مع انها قطعة هيك بس اكتر واحدة بتاخد وقت لأنها كثير نعمة رغم صغر حجمة إيه بس بالنهاية لو ما بتشوف فيها انه هيك بتحسي شيء مفرح انه طلعت انه شيء غريب <تصفيق> الواحد حامل انه قطعة انه هي بس انه صدف انه بلاقيها شيء غريب حلوة مميزة و نشوف كمان الأكسسوارات اللي من الصدف منشوفها ألوان يعني <تصفيق> طريقة صبغة كيف بتكون؟ اي هلا في عنا نحنا كمان أنا حكيت لك انو نحنا بس من من بحر عنا هاي منجيب صدف من عنا في عنا منجيب صدف ملون هذا مو من عنا منجيبه من برا بس نحنا بنشتغله يعني هيدا استيراد بيكون شو ما عرفت الجار بيجيبه منشتري من عندي صدف ملون هاد مو ببحرنا ما بيكون موجود أها. صدف ملون يمكن طبيعة المنطقة هو إيه هو كله من الصين وفلبين في, في اسمه صدف ملون هو طبيعته ملون وناعم كتير حل. حلو يعني نوعيته كتير حلوة ااا بتشيك في كل الألوان بجنة كتير حلو في هذا خرج أكسسوار يعني ااا هذا بنشتغل فيه شو كمان في أشكال ااا أشكال أكسسوار أشكال زينة صدفية. فعندك يعني بقتل... إيه مثلاً مناظر تنحط عندك أرانب منلبس قالب بلاستيك منلبسهم من برا صدف ناعم هذا نوع بيكون موحد بيطلع معنا شكل أرنب يعني أرنب من الصدف وصل من, من الصدف كتير شغلات حلوة ومميزه لها في عنا سنجاب كمان اشتغلته هيك بيكون هو القالب بلاستيك بس احنا منلبسهم من برا حب صدف ناعم شو بتحب بيقسمها على بمحارة ونقتلك صناديق يمكن في كمان سليا. اشياء تتعلق ترياد. على الحيط ترياد. او تريا تريا كتير بشغلة بجنن حلو صحي صعب بمتع. صعب بس بالنهاية بتطلع معاك قطعة بتأخذ العقل يعني تحفي كمان تستخدمي يمكن بس حبال إضافة للصدف غير هيك لا الحبال والصدف الناعم بس شغلة كتير بياكل دخلت. وقت م. هي انه القطعة لما من أجزة بكون فعلا بتحس انك انت عن جد عملتي شيء مهم انها قطعة مرتبة وكتير حلوة وميزة حلو بتحسي انه هي عن جد تعب بيان فيها يعني فينا نقول إنه القطعة اللي عم تشتغلوها عم بتكون لكل يعني للمطبخ، للصالون، حتى حوض السمك في إله أشياء بتشتغلوها يمكن. طبعا إيه في عندنا هلا بحوض السمك أكتر شيء بتحسي إنه هي الصطف لحالها ما بدها شيء. ما بدها شغل. في أشكال في كلها كله بأي صطف يحط ياب السمك بتعطيه إله لون وبيصير مميز يعني. حوض السمك ما بتوقع إنه في شغل إنه ما اشتغلنا ولا مرة شغل بس هو القطعة هي بالترتيبها بدل حوض تعطيك حلو يعني مثل ما ذكرتي إنه في قطعة كتير من كتر جمالها ما فينا نغير فيها شيء وكأنه هي لو بتحكي كيف بتشعري مع هيك قطعة وأنتي هيك عم تتعاملي معها كتير بتحسي كتير قريب قريب من قلبك بتعبر لك عميدش بالأخص الناس اللي بتحب البحر عن جد بطن بصلا ما بتشوفه إنه فعلًا هي قطعة من البحر إنه كان فيها روح كمان إنه هي كان فيها روح من الأساس فيها شيء حيوان بحري لما بتشوف فيها أنتي لحالة حرام انه بس مثل عندنا محار ملوان <تصفيق> يمكن هاي الأغلب ما بيعرفوا في منه لون أورانج هذا موجود عنا؟ موجود عنا بياخد العقل هذا لو انه لحاله بيجي هو محار <تصفيق> بس طبقتين واللون أورانج بياخد العقل ليه ما عم هيدا فعلا كأنه حلو هلا أبقى الناس مت... شغلنا صار يعني ما نبقى أنه ما سابقا كان مرغوب أكتر يعني اليوم عذابوا أكتر من هلا الأزمة كتير أثرت على تعبنا. في ناس أبقا عم تكفيهن عم يدوروا على شغل تاني. فلهيك عم تلاقي قليل ناس تنزل على البحر وتدور وتلم صدف ما بقى في حدا. لكن ما أنتوا انتو كعائلة ما بطلتوا الشغل. نحن عم نشتغل فيها بس عم إيه عم نلاقي صعوبة بتأمين الصدف. المواد. أيوه المواد صارت شوي صعبة علينا تأمينها. وبالنسبة للعمال اللي عم تشتغلوها عم بتكون مناسبة لكل الأزواج لكل طبعًا الأعمال؟ طبعًا كل واحد الناس أزواج بس عم نحاول نلبي الكل رح نتابع معك في حديثنا عن الصدفيات وبحرنا الجميل لكن بعد الفاصل <تصفيق> for طبعين معكم مستمعينا وحديثنا اليوم عن الصدفيات مدام نسرين يعني هون انا حاب اقول شي ذكرتي أنه العمل متعب وبيتطلب وقت وجهد ودقة وكمان الأهم هو الاحساس وذكرتي قصة الشغف علما انه لما بديتي ما كان في فكرة تفوتي على هالمجال وبلشتي عادي وبلشتي تحب القطع تحب الشغل ممكن أنت بتتعاملي مع القطع كأي فنان عم يرسم لوحة أو موسيقي عم يعزف مع زوفته الخاصة لا أكيد أنا لما بلشت ما كنت أنه ما عندي مثل عم يقليك الشغف بالشغل. <تصفيق> بس بعدين أنه مرة وضع مرة أنه شوف أنه الشغل عم يطلع حلو حبه. أنه أنا عم اشتغل شيء بس عم يطلع شيء حلو. بعدين أنه أنه أقعد أنا مثلا حط الشغل قدامي أنه أنا بدي أطلع معي هيك. أنه لازم كيف تخيلها مثل ما هيك عم تحكي أنه هي لازم تطلع شيء مميز. أنه حلوة كتير. ناس تعبر أنها حلوة. فحط قطع ورقة قطع تط... إنه حس حالي مثله إنه روحي عم تطلع فيها إنه أنا عم حط إنه اللي بدي يا أنا حبيته يطلع بهاي القطعة حالي. مشاعري كل شيء نجسده بهالقطعة لو كانت بتدلل أو مثلا إنه هي بتعبر عن سوقي أنا أو عن روحي أنا ممكن الناس ما تعجبني بس أنا شيء أنجزت شيء أنا بحبه يعني بدك تشتغليها لو بتعلم لو ما في لو طلب عليها لو ما في طلب عليها بس بالنهاية إنه أنا حبي يطلع معي هيك شيء بجرب إنه بتعلم بجرب بشوف شو ممكن يطلع أمم وأنجز بس ما أقولك إنه بتحسي أنت لما بتطلع القطعة شي حلو مميز تحسي حالك عن جد قطعة من روحي كان انه انا لما بدت روح القطعة اذا حدا حبه بحس عن جد انه انا زعلت عليها انه انا تعباني وحبيتها وشي من مني هي فبحب القطع اللي بشترله صح إنه تعب بس بالنهاية إن شاء الله إن شاء الله تاجي بالك يعني بت بمبسط لما حدا بيقله إنه هالقطع كتير حلوة كتير بفرح ومبسط يعني مثل ما عم تشتغل القطعة لتترك أثر بنفس اللي عم ياخده ليهديه لحد عزيز عليه أو ياخده تسكار من دولي هذا دولي وإحنا هذا الشيء كنا نشوفه كتير سابقا هلا أخف إنه حدا يجي من برة البلاد يروح أول شيء يروح على شط البحر أو يروح على منعرفه هون مدخل جزيرة بيروح على جزيرة أرواد هذا المدخل مطرح منروح لهنيك لهني بيعي هون أكتر وجودهم. منشوف أن الناس عم تتوجه لهيدا المكان لتأخذ هيدا الشيء من, من روح البحر. فاليوم أنت كمان هذه القطعة اللي عم تشتغليها عم تترك أسر بنفسك؟ طبعا هي هي يعني هلا متأخذين كمان إنسان لما بيجي بيطلع بهالقطعة أكيد حركت شيء فيه أنه عنت له شيء. أكيد. أكيد أنا هذا الشيء كده حطته قبل ما هو تعني له. شيء من روحي حبيته بالقطعة وطلعت معي هيك أكيد لفتت له يعني لما نشتغل بشغف أكيد رح يوصل لقلب الثاني حكما لأنه طالع شيء من قلبنا أكيد. طب هون نحن بدنا نحكي اليوم كحرفية عندك مشاركات بالمعارض بمحافظة طرطوس خلينا نحكي عن المشاركات اللي شاركت فيها شاركت بمعرض التراث الطرطوس والمركز الثقافي يعني أي معارض في عندك معرض يعني تسكري يعني, يعني المعارض حسرا اللي كانت حرفية،, حرفية. ووألا علاقة أت بالتراث؟ اتحاد الحرفيين بدعيني عليها فأنا بروح، هيك بس علاقتي مع اتحاد الحرفيين يعني. عدد المعارض اللي شاركت فيها؟ تقريبا شيء عشرة أو اتناشر س هذا الحكي على مدى أدين. على مدى شي خمس ست سنين أنا ما إلي زمن عام شهر <سؤال> يعني خمسة عشر من العمل بهالمجال من خمس سنوات لليوم أنت بدأت بمشاركات فعليه صار شغلك ينشاف أكثر ويوصل للناس ينعرف. أكثر طب حلو إحساسك وأنت عم تعرضي هاي الصدفيات وأنت قاعدين نحن بنعرف المشاركة بالمعرض بيكون في طاولة أو ركن خاص بالاختصاص المحدد فلما عم تعرضي قطاعك كمان عم تعرضيها بطريقة جميلة أيضا طبعا. شو إحساسك هل الناس عم تجي تسألك عن هالعرض هيدا؟ يعني هلا الصداف أول دائما أغلب الأحيان بكون بأول معرض ليش لأنه نحنا طرطوس يعني أي شيء بيدل على محافظ طرطوس فهو الصداف يعني لهيك بالواجهة فبكون دائما <تصفيق> بالواجهة وبكون فعلا باهتم أن تكون الرجل اللي أنا فيه أو اللي الجناح اللي حطي أني فيه مميز يعني صحيح إنه الشغل بيكون كل قطعة أحلى من التاني بس إنه تشكيلتين تلفط النظر لحالة بي يعني بيجي الإنسان لعندك عندك فعلا فعلاً شيء مميز أبقى من نعرف عمي عشر بدهن تطلع <تصفيق> إنه عن جد بيضيعوا إيه <تصفيق> <تصفيق> كل قطعة بقطعة بنشرح لين يعني وبنبصت إنه أنا هاي القطعة كتير حلو وبنبصت كتيرها لما حدا بي إنه عن جد مع أنت وشغلك حلو بجنين بب... الإنسان بيلاقي نتيجة تعبه بنبصت فيه لما يكون الشغف موجود بتحسي ما في هم للحصيل المادي بقدر ما إنه أنا آآ آآ نلت إعجاب الناس <تصفيق> بقدر ما إنه هاي القطعة اللي اشتغلتها وصلت فعلا للقلب وقدرنا نحقق شيء معنوي يعني كلمة يعطيك العافية كلمة مزواش شو الزواج الحلو يمكن بتهمك أكثر ما إنه حدا يجي يشتري مني. حكي لك يا أنا فعلا إنه بحس إن شاء الله ما اشتغل شيء ولا بيعود بس إنه أنا وصوت الناس عم تجي تتفرج وتخلي إن شاء الله بجنن شغلك حلو إنه هاي القطعة كيف مشتريه تمام بالتفاصيل، لانه فعلا عم توصلين يعني انا عم اتعب بس عم لاقي الناس عجب حلو. يعني حلو طيب كثير لزوجي أتعب معي شوي وعلمني و... وشكرا كثير بدي تشكر هلا انا الاستاذ منذر منذر رمضان استاذ منذر رمضان كثير انسان محترم وساعد بيساعد الكل طبعا ما عنده تمييز بين الحرفين بيهتم بس بيعطيني رايه وبحس انه مبسوط بتعبي عم يقدر تعبي يعني م -م. وبتمنى كمان الاتحاد الحرفيين الاعلى اسا انه يديروا بالين علينا شوي انه صار في اهتمام مشويل المعارض تكون اوسع او اهتمام بالمعارض يعطوه حقه اكتر مشان ينتشر يعني ومشان شي اكيد ويوصل هذا الصوت الصوت الجميل أنا. والاحساس المرهف اليوم تعرفنا على عمل الصدفيات بمحافظة طرطوس ولمشهورة بالبحر مشهورة بالصدف نحن متمنى لك اكيد التوفيق ومنتمنى المزيد من التقلق والمشروع شراكات اوسع لا حضرتك نشكرك بالختام الحرفيه سيدة نسرين إبراهيم. شكرا لك شكرا لك شكرا لك